انظروا اذن اذن على كريم الخوث باي موعده ويكون سلمك جيد كالمرضي وهو ان شاء الله على الدوام ما من الله وحفظنا برهاتنا وكانها هيق لنا درعايه سيبقى المرضي وهو سيقام ايذفه محمد علي شاء الله على الجواب ما الله وحضرنا بأرضه ونسأل أمام بإحلاء نجرة يا أيها الناس الله رضونا القديم الكرام والآن نترككم مع فتوى والدنا العلامة عبيد بن عبد الله الجيبري حضروا عليكم <تصفيق> és hát <gill thanks> a kávé a kávé a لا تنبيهنا للذين يعني لا. هذا هذا خط هذا هذا عن هذا انا كنت مبالغ فيها انا انا بقول يبين لك ان انا انا ¿Cuál es la cual? ¿Cuál es la cual? ¿Cuál es es la es la la la la الذي يوجد على قريب من مدينه جنان وحدثت هذه الحادثه كما كانت هذه اخبارا لديكم بالغرب وقع ذكر خاين هذا الذي اصبحنا سوف نسوي هذه جميع الذين فينا والله وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُوا مَا يُوَعْضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ كَثْبِيْكًا وَإِذَا لَآتِيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيْمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ فِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لكن هذا يجب أن يجب أن يجبه الأخوة السباب إنها أخوة والأخوة هؤلاء الأمامة تجدوا عليهم والله يوجد على ما أقول ويوجد لها كلهم على الأمامة ويوجد لها النسولة يرى ووجده والذين لا يشهدون الزور فإذا مرضوا باللغو مرضوا كرانا إخوة الإيمان وبعدها تظافرت ردود العلماء على العيد وإليكم الآن فتوى المحدث الأنلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ونفع به الدنيا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذي يتكلم في هؤلاء هذا بعد مرحل ونجل هذا ينفلح وإلا أن ينفلح فاتركوا مجالجه واجره الوام يعني مثل هذا الكلام هذا يجب على انه هو هوى وكونه هو اولا كان يظن انه من اصحاب المناج من هنا تبين بانه ليس من اصحاب المناج ورهو يعني هوا في الصعب في خيار الهرنع من جلالته وهو يقول الشيخ ابن باري ما على هو المناج بسكين ما هو هذا والمحفظ والمبغم كلهم يجلونه ويأتجد على جلالتها وهو يقول ان الشيخ بن بازي ما يعرف المنحج مسكين هو هذا من هو هذا حتى يعتقد على الشيخ بن بخاني وعلى الشيخ بن وعلى العباد ذلك كان على التعرفين فلا يجلس إليه ولا يجلس مع فاسألوا أَهْلَ الذكر إِنْ كنتم لا تعلّمون تسألوا من هذا التبنال البعض ومخاربة لعلماء السرز والخلز جميعا للعلماء جريتهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون هذا قال عندما يجب, يجب أن هذا الكلام إلى ظلمة العلم المساكين الاختغار فمعنى ما ذلك كأنه يجب في إخلاقهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وانآن نترككم مع بعض ما تضمنته فتوى المحدث العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون تسألوا أهل الذكر إن لا تعلمون سلمون أهل سيلك تعلمون والآن مع فتوى المحدث الألامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ونتعبي الجميع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم العيد أهل العيد لا. فقد وقع أبي سعيد عبد العزيز بن باز رحمه الله والسيد محمد بن زيد رحمه الله <تصفيق> وقال إنهما لا يعرفان المنهج <تصفيق> وأن هو الذي يعرف المنهج وصحه <تصفيق> وأمور أخرى توجب الحذر منه ولهذا <تصفيق> أقول لكم حذوه حتى يراجع الحق ويحل كل سبيل الدعات إلى الله على <تصفيق> بصير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 ابن هادي المدخلي حفظه الله ونفع به الجميع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حالك هذا بمكان الحظيم حالك هذا بمكان الحظيم لا يدمن هذا أحد من حفظ الأبي سبحان الله سبحان الله الله لا يدمن هذا السلام الله رجل ينطب الله وإنه فَطَوَّلَ الْعَادِيَ وَالسَّلَامَ عَادَ أَنَّ اسْتَغْفَرَ دَارِماً عَلَى الشَّرَفِ مَنْ يَقُولُهَا فِي الْمَعَالِي فَسْأَلِي أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَا يَسُرُّ دَعْوَتِي إِلَّا أَحَدٌ ودلين. إذا جاهل وإذا عامل. بِاللَّهِ مِنَ الهجين. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ هذا الله عن أبي هذا بلا والذي يقول هذا أنا مخطئ مع واحد من طريقة الله صلى الله عليه وسلم صحيح هذا الله رسول الله عليه وسلم على أمة من الله هذا الله وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة من أمة الله إن كنتم لا تعلمون حقا هذا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحقول الظاهل ولا يجب عليه قول المصيّم لا من صيّم ولا من صيّم هذا قول من لم يتعمدها من المصيّم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أقول لك من هؤلاء هذا رجل الظوء الدخرة ويوفق الله جل وعلا أجمع سجده قلبه الله العافية والسلام ولا أقبل من قبلك إلا رجال نصي إليهم فسألو أهل الذكر إنتن ثم لا تعلمون. تبارك من ما قلبه إلا بالطريق زي ولا Allahumma <laughs> sabi alahe al-musabbihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.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 فتصدى ما نفتح او نقل له ولا يصدده اي على هذا النجل كان لا يجود ان يسمع منه هذا الكلام ولا يوخد به بيساء الظن باحد من هؤلاء المتائف الثلاثة في قلقة كلامه من الزخران لما وهذا كلام جيئ. دلوقتي. لا يكون ذرا وعليه أن يتوب لله حسنا لنا الجرس كانت لأنه أنا جايزي في الحياة ولا جايزي لأبون لا يكون ذرا وعليه أن يتوب لله من هذا أظهروا أن الذكر إذا كنتم لا تعلمون هو أسر الخجار وعليه أن يتقبل الله يجعل عليه ركيبا بالتسجيل حتى يعطي عن هذه الكلمات ثم الولي هذا ومقالته قرآن في هذا وهذا, وهذا المرء فلا يعتبر فصفا سبيح لا مرء من فريح. والله أعلم مراجعه كتب سيئتكم حتى يؤكد على هذا النور من برور ان هذا الفكر الذي يحمله، انما هو مغفوظ عن سيد قم هذا الرجل وهو على قيد الحياة ان يتخلص من الخطأ ومن القول المحدث الممتدع حتى لا يحمل وزره ووزر قيشه او لا في بمنيته وهو على هذا الفكر سيقوط على خطأ وعلى خطأ فالخطأ حاطئ والقربة موافية أن يضحك أصبأه وأن يرجح آل إذن أن البيتقال أقوال السلام ونحن السلام. من إن كنتم لا تألموا بيننا الى بينكم الجبال فقط هناك ثم هذا قدس لمن أخ virginu العربية و لا أختب لي تسببا sinn Tawadn Toshib Ichim A20 وهو столько شيخ رزيز يivat كان الصحي wi tää ولا عنف خطجيره وعاء سحقه فت seeing Mala The Fall لasa�aps وذي Свات receive فإن من أصحاب الحيام مني كن هذا العرب!? لقول ل Emala The Fall وجد عليها أن يرجع مسلي إلى ما الله وطبعا السلام بس صار पता انه صار يرى ان في بعض التصرفات اللي بتعملها بتخرب هذا اللي بيضرهنا لانه لما الواحد بده يرجع السلام هل بتستحق هذا السلام على الشغل العادي ولا على كان ومن هذه السن الدنيا وفيها السلفية والأخواني لكن هذا الأخواني لا نبت في الرباع السلفية وهي الانسان هو يدفعه لا يمتغي هذا التسليس على هذا العبد الجائر ينبغي <تصفيق> العبد الدار الذي تأكد وهي على المقدر نسيه يعرف أن يباعي بعدي ولكن يبقى هم من يتحدث الرباعات وفي ولا عبد غيرهم عليه والامر يقتضي ان يتكلم ويقتضي ان يتكلم من بيت الدار العالي المتحدث بالمعرب ان يتكلم لا ان يتكلم لا ولا يكبر الله اذن يتكلم لا ان الله ولا يتكلم بغير هذا الكلام يجب ان هذا سبت الستة من الناس سبتمبر سبتمبر ثم إنه طاع هذا لا ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عهرتهم هل تفعل؟ نعم Uh it was <laughs> uh what's <laughs> the first? I don't have to never have a hell of a second to استمر من يوم 2020 لكن اتخذنا خطوه جديده نبدا خطوه 11 كما كما نعرف ما هذا اليوم لأنه سمع تأنيب الاتحاد السعدي، لأن عندهما صلاة ثم صلاة أخر، بلحم من قوتهم، بلغت قدرة على تكوين القوة. الله يعلم ما قصدهما عن السعي وسحقه،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 أنا أنا أنا a أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ちょっと、さ、ハンソン。やから時間は。だ。とかみんなが挑戦してるのかなさ、なんかもんにいる。だからか。うん。で、いつかこういうテレビの最後のチャンネル。僕はの。だから。さ、なんか。さ、なんか。いや、なんかね、なんかになってた。あ、で、やとかの携帯でば。 فَقَدْ جَاءَتْهُمْ مَا بِالْبَيِّنَاتِ فَكَذَّبُوهُمْ لَكَانَ أَخْذَ لَهُمْ مُقْتَدِرٍ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَهَذِهِ مُكَالَمَةٌ أخرى للعلامة وتابع الله من هذه إلا هو الأقوى صراهة مكتوب ما له هو متنادي في مثل هذه الأقوال لها دامس تجعل السباع والسباع والسباع والسباع أنتظار أطول فإنما استطعت أن تدرك هو يقطع مجدك ما له هو متنادي في مثل هو الآل يصنع على ما يقول لو جلو ليه هو يقول على كده بمجرد فعالة وخاصة أهل الذكر إنتم لا تعلمون بمصر لا نوقف فإما عندما اعترفت الخطأ وإما لا يعترف هو we will just, work in the temps we will get ourston now even forward to the saal there are many exist I can humble I don't know في البلد. الذين مطالعين. مطالعين. ايه فاهم انا ليا نتاك رو مقاله ونتك رو مقاله ما فيش حاجه هنا لا وضيّر بطلانه ومن يريد ان يتعطّد للأخام فقط كانت صحيّا وموديّا لأنك أبطّد فيه للأشخاص إلا للنبيل الجريم عليه الصلاة والسلام ومن أزلع للحق من الأشخاص يُعطّر الحق الذي أزل به ويُجرّ فما جاء بات على أخبائه انا دي على هذا الذين وحكم في وغير الخطا هذه الليله حيث هو يطوب النبا لانكم ابرموا وتعملوا أعجاب السنة و أعجاب الثلاث الراجعين لا يتعلم عن عمر إلا فيه أو منهم أسألوا أهل الإجراء إنكم لا تعلمون لا يتعلم في أحد الأن الصحابة إبن إلا إبن منافق إبن الإسلام هو ينتظروا فقط على المدينة المجدد هذا هو الرسول صلى الله الذكر <تصفيق> أخوة الإيمان وبعد أن من هذه المتابرة وهي أن العيد لن يتراثى حتى يتراثى العلماء من قبل الذين من تحت التراث والآن نترككم مع كلمة للعلامة محمد بن هاج المدخل حضر الله تعالى <تصفيق> أبو محمد، مع الأعلام المجاهد ربي إبن هادي المتخلي حفلاً الله تعالى. الله بسخن. والله يتفع من أنه يتفع الحمد لله من التهن المسألة حدث يعني بعض المعروفين بمخالفاتهم ومن هذا الجلس وخص وردهم له لا الله يؤذعوا بقوله حدث وفدها ما يتفع يقولون كما قال قوله أن أخذهم من أهل الأواء ينسر يقول أنه اتفع بإنتهى رفع عليه بالحظة للجاب هو عشان هو اللي كان مني كده هو هو هو ده كان بتروح الله بحذر ان هذا الشيء ده هو هو إذا يستمر هذا أنا أستمر فيه إلا وعلى كله كان يحن قريش في سيدي أسير وعلى كله يعني هو الآن ينصد خطأ يعني بعد ما عرض أن المسائح أسير وأن أغلب أجبائه يعني هربوا منه وتقى يعني ماهي فئة خليلة لجأ إلا بعيداً هربوا منه؟ هربوا منه، يعني فقط أنه هو جدا؟ و يعني عارف أن يعني أجزاء هنا وهناك و من العاصمة في العاصمة وفي العاصمة لأن كانت يعني أن لأن هي كل يعني عن الدورة تقريب على جزء كلها لكن يعني السنة هذه الحمد لله يعني ما ما صعدت لي يعني كان يتألم بعض أجزاء بعض المناطق في يقول لي كيف بترى لأن الصبيته كل جزء يتفقد أما المخاضر كلها. أيه وما حد تقول وكذلك. نرجع إلى حدة على ما كان وهو إنه يفصل بعد المسافر، بعض يعني بعد المسافر بس لرجل القاعدة اللي على لقطة ناقص. نعم. هذا الشكل مبتكر. أوه، لذلك عباد، وتنزل معه زرية، لكنه بكل صراحة كل كدب وتجهيز، ترى هذا الشيء حلو. أخبر لكم أنني أبعا هو السبب في الشيخ عبدالعي الزنباد ونحن من الناس عن زائر في عم وهؤلاء تأمتنا فكنهان الله يرى في موجود أخبر بعض <متحدث> <متحدث> <أه> <متحدث> العباد كما يرى بالحلقه نعم يعني أي مرور أخبر بعض العباد الله يعني ما ستطع يعني يعني ينفر به يعني ينفر به أنت وتفر من كل مسألة يعني نجد يعني سبحان الله على لا يعني سبحان الله يقول الشيخ العبد أن... أن يعني قومنا أسرقوا في الرومبيا ثم أتفيديوهم بعوضة الله ثانيا هو شيء أتمنى الله هذا شفنا في الرومبيا في الرومبيا ولهذا يعني هذا لا يفرق بين الرومبيا والرومبيا ولهذا يعني الإنسان ال ال الخاطب هنا نريد أن نقول له نرتب مش عارفه كنت هروح انا الله لا بس كل ما السنه وبعد هذا كله رجع العيد والغي اليكم الدواء هذا من هذا هذا هذا بعد حين صيأت أضع النقل عن من العربية نزل علىنا رب الجنود نزل علىنا رب الجنود النقل عن سليم العربية نزل وعلى سليم الله ونعم السميع العليم إنما استوبت من عيد لن يكتفي بأدن كراد عن جدائه ولكن أكثر الوالي ونعاج عليها ويقفت كل من من يكتدع بكلامه أنه سمسي تكثير وأن الله إليه فهو طالب العلم في جنه وإليكم الآن طالب علم يجب العرب رجع إنه يبقى فيها كل حالات الآن يراوح طالب علم يجب العرب أي والله والله. هذا كله في, في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وقولوا قولاً تجددا. تجددا. هل اتى الإجابة هذا فقط؟ لا بل هو يقسم كل ما يخترعه كلام وإليكم الآن. اما يذكر ان لم يكن حتى ولم على في هذا يا قصة الإيمان ليس هذا فحسب بل من يصنع من العيد وقال أنه ظلمت من حقولة الظلمة إذا تخدموا فيه وإنصدقوا التي سروا عنده من الآن أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً الله بنيك أنهم لا يصفون النجاة. يوصله إلى منشأ من الناس. قال لي أهل من يوصل من أن يقولوا على من المعقول. ويكون الصمم متواتر لا يحوم من أي واحد أو لا يصير هذا هذا الذي يسمى هذا الكلام من الموجود عندك من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي اللي في الدنيا من اللي من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا من اللي في الدنيا وإذا اخذ الإيمان أسنعهم كثيراً إن الإيمان الثلاغة من الحقولة الثلاغة وهو يجبني جيداً أن الإيمان أحسن على مقاراجه ويأتنبين على نهول الثقاء وعلى حرقه من خرال الأشرة التي أحبتهم صلى الله عليه اللهم انت نستغفر الاله نوابا واضل الله على علي وفاطمه على اثلها وقدم على تبر وقلب وجعل على بقر ذكر واسم سلم يرسل عبد الله اقلى سر <تصفيق> وانا اترقب منها لسه متضايقه وتايه في جنسه ولا لا ساعد بالدعاء للحبيب الله ونتقابل يومه خلاص Kedvenc. Huh? Azt mondtad, hogy A. A. A. A. A. A. A. A. Up to the summer band, he's <laughs> standing there. For the winters, he is seeking to communicate with you the best activity of your children in eben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 nem olyan, ha teljesen, teljesen, teljesen, Azt mondtuk, ha van valószínűsége, dan itu sudah bagus untuk yang akan saya berikan. Eh, dan itu sudah bagus untuk yang akan saya berikan. Eh, itu hanya aku. Aku itu mau datang ke sana. Nah, sampai kapan ya? Sampai kapan ya? Thank <laughs> you. para sanar la columna y la cabeza ديواننا في مجال الامن من اجل السلام والسلامه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 اجرت 7 سنوات يعني يعني في مؤتمر حضرنا على ada satu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Wa lillahil hamd. wa.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 あの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの時は本当にあの ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأجد تثبيتا